بوك تو چتيريцаť ósem ثمانية واربعون ثمانية واربعون اكتفتنا دولنك انشطة العطلات انشطة العطلات هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ دعسا tam kupać؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ je možné požičať si tu slnečník? Hal yumkin huna istijar miẓall shamsiyya? Hal yumkin huna istijar miẓall shamsiyya? Je možné požičať si tu ležadlo? Hal yumkin huna istijar kursī baḥr? Hal yumkin huna istijar kursī baḥr? Je možné požičať si tučon? Hel Junkinu, huna, istižar u karib? Hel Junkinu, huna, istižar karib? Rad pisom surfoval. Uhibbu an arkab el moj. Uhib an arkab el moj. Rad pisom sapotapal. Uhibbu an achtis. أحب أن أغطس أرغب أحب أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء تأساتو برنايا سيرف هل يمكن استئجار زلاجات الموج هل يمكن استئجار زلاجة الموج Dá sa tu prenajať potápacský výstroj? Hal yumkin istijaru mu'addat ghas? Hal yumkin istijar mu'addat ghas? Dáju sa tu prenajať vodné lyže? Hal žaru istijar zallajat al-ma'? Hal yumkin istijar ص أنا مجرد مدئ انا مجرد مبتدئ ص أنا, أنا في مستى وسط انا في مستى وسط ست زاب خاازة الصطيع تعمل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا كده يليجيارسكي ولك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ ماشزا سبو ليجة؟ هل معك زلاجات السكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ ماشزا سبو ليجيارسكي طبانكي؟ هل معك حذاء السكي؟ هل معك حذاء السكي؟